اه يا حيدر اه وانت تلكم شباب وانت تلكم اه, اه يا حيدر حي حي الام امال الام تهادت في زيتون الطرقات تحمل في الكف شهيدا تغسله بالدمعات أحلام الطفل بحيفا ماتت بين الخربات متكفل جرح ومسح حلواك على الشمعات أحلام الطفل بحيفا ماتت بين الخربات متكفل جرح ومسح حلواك على السمعات يا حيدا وانت تط وانت اه ايه اشرب عشر عشر اه لانه عذيب تتهمن بحب علي الا ان شريت تتهمن بحب علي الا انه عديم بحب علي لا يا شعبي من مدفع قد ذنجار إن الهوى في حيدار مع يبقى معظمار خلس لباس الموجي واحمل على المستعمر واسحب قتيل النار ثم الفجر في العسكر تروم الشمس ان تبكي بحمرتها وهذا الجدول الجاري يؤبينها وتأمل تربه الوادي تكفنها نحن الأولى نستهدير من هاشم أو قمار في عمقنا إصرار من ليثم والأستار في قلبنا آياتون من هل أتى تفتح ضير فليندحر شارون والعالم المستكبر فليندحر شارون والعالم المستكبر نحن الأولى اقرارا من ميته ولا والاجتا في قلبنا حيات من هل أتى لاستحضر بل يندحر صارون والعالم المستكبر بل يندحر شارون إلا إن عذير تمت بحب بحبي عليك إلا علي. إن شريت تمت همان بحبي عليك إلا إن قعدين تمت همان بحبي عليك لا تبتأش يا شعبي من ندفعا قد ذنجار إن الهوام في حيدار بالنصر يبقى معبر خلس لباس الموت واحمل على المستعمر واسحب قتيل النار ثم انفر تأسي على الشعبير من مدفعا قد زمجار إن الهوى في حيدر من النصر يبقى معبار فنبس لباس الموت واحمل على المجتعمير واسحب قتيل النار ثم انفجر في العسكار